إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نَاصِحًا فَامْتَحِنْ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَمَنِ اهْتَدَى فَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَلَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَلَا الْمُنذِرِينَ فاصف الانفس حينا موتها والتي لم تمت في ملامها فيمسك التي قضى عليها الموت عيسا بروخر الى اجل مسمى فين في ذلكن ايات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا ينبكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاة جميعا له ذلك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قُلْ إِنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ اشْمَعُ الذّقُوبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْهُ من إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب لفتدوا به من لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه نفتدى به من سوء العذاب من سوء Oh,